من الله ما عمل الدين تقوى الدين ونعمه الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من للإنتاج أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا أضل لَهُ ومن يضلل فلا هادي له وَأَشْهَدُ أَنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عبده ورسوله صَلَّى الله به وسلم أما بعد فإن اصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد معاشر المسلمين يقول الله عز وجل في كتابه العزيز إن الله وملائكته يصلون الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آية مباركه من سوره الاحزاب يؤكد الله فيها انه يصلي وفي صحيح المخاري يقول أبو العالية رحمه الله أهل التابعين صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى صلاة يثني على من صلى عليه في الملأ الأعلى عند الملائكة الكرام وصلاة الملائكة الدعاء إن الله وملائكته يصلون ويصلون فعل مضارع يدل على الدوام والاستمرار يصلون لم يقل صلوا في الماضي بل قال يصلون دائما وباستمرار فصلوا عليه وسلموا تسليما يصلي عليه الله يثني عليه الله وتثني عليه الملائكه كم عددهم وما يعلمون لا مجدود ربك إلا هو، بل قال صلى الله عليه وسلم إن الله ملاكًا سيحيم يبلغ. صلوا علي حيثما كنت فان صلاتكم تبلغني كيف تبلغ؟ جعل الله ملائكه كراما لهذه المهمه اذا صليت عليه في اي مكان تاكد ان ملكا كريما ينقل صلاتك هذه وسلامك ويبلغه رسول الله. ليس هكذا بل من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة ومن صلى علي عشرة صلى صليت إذا صلينا على الرسول مرة فإن ربنا يصلي علينا عشر مرات جزاء من جنس العمل من صلى صلى الله عليه ومن صلى مرة صلى الله عليه بها عشرة ومن صلى عشرا صلى الله عليه بها مئة قال له قبيل بن كعب إذا يا رسول نبي كريم قال له أصحابه حدثنا عن بدي أمرك المجالس تحلو والجو يتعطر بذكرى وبذكرى